بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عقيده أهل السنة والجماعة في الإيمان والتكفير لفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، والآن نترككم مع مادة هذا الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد ثان الايمان مرتبه عظيمه من مراتب هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وقال في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر تؤمن بالقدر خيره وشره وقال في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لجعل الدين ثلاث مراتب المرتبه الاولى الاسلام والمرتبه الثانيه الايمان والمرتبه الثالثه وهي اعلاها الاحسان والإيمان والإسلام لا بد أن يجتمعا، فلا يكفي إيمان بدون إسلام ولا يكفي إسلام بدون إيمان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة على الجوارح والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب ولا بد من اجتماعهما يكون الإنسان مسلما مؤمنا. ولذلك اهل السنه والجماعة يقولون الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا التعريف يشمل الايمان ويشمل الاسلام جميعا لا بد منهما الذي عنده اسلام في الظاهر وليس عنده ايمان في الباطن هذا منافق المنافقون في الدرك الاسفل من النار لانهم يظهرون الاسلام والاعمال ولكن ليس في قلوبهم ايمان وكذلك من عنده ايمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه يترك الأعمال فهذا أيضا لا يفيده إيمانه شيئا ولهذا الله جل وعلا يقرن الإيمان بالعمل في كثير من الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه المقارنة تكررت في القرآن. آمنوا، امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. لا بد من الأمرين. فالذي عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. وكان اكثر الكفار عندهم ايمان في قلوبهم صدقون في قلوبهم يعترفون في قلوبهم ولكنهم لا يعملون بجوارح ولا ينطقون بألسنتهم لا ينطقون بألسنتهم فلا يشهدون أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا يعملون بجوارحهم فلا يصلون ولا يصومون ولا فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون اعمالا ايمانيه فما في قلوبهم لا يكفي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحجون ويعترفون في قلوبهم ولكن يمنعهم الكبر ويمنعهم الحسد ويمنعهم الكسل ويمنعهم أشياء كثيرة من العمل بجوارحه والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حق الذين يقومون بهذه الأعمال مع التصديق بقلوبهم والنية الخالصة بقلوبهم هم المؤمنون حق أما من أخذ جانبا فقط وترك الجانب الآخر أخذ جانب العمل وترك جانب الايمان بالقلب أو أخذ جانب الايمان بالقلب وترك العمل فهذا ليس بمؤمن حق اولئك هم المؤمنون حقا كذلك المؤمن يجاهد في سبيل الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر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 جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الإيمان الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال هذا هو الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فالإيمان مجموع الأعمال الظاهرة هو الاعتقادات الباطل له أركان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين ولم إنما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون هؤلاء هم اهل التقوى وهم أهل البر وهم أهل الإيمان الذين يقومون بهذه الأعمال ويقول سبحانه وتعالى <تصفيق> قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 هذه صفات المؤمنين وأعمالهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينا في آيات كثيرة إذا جمعت هذه الآيات وما فيها من الأعمال جتها تدل على أن الإيمان أنه يتطلب العمل فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان لا بد من الامرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان الايمان بضع وسبعون شعبه وفي رواية البضع وستون شعب وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه الشعب مؤلفات كما ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتاب شعب الإيمان هذه الثمان والستين أو البضع والستين أو السبعين بينها في هذا الكتاب شعب الإيمان ما يدل على ان الايمان واسع يشمل جميع جميع الاعمال الصالحه فهو اعمال صالحه وهو ترك للمحرمات من جميع الذنوب والمعاصي فالإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات والتخلق بالأخلاق الفاضلة ومن عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعادات في الله هذا من الإيمان فالمؤمن يحب لله ويبغض لله ما يحب لأجل الدنيا ويبغض لأجل الدنيا وإنما يحب لأجل الله فيحب الله جل وعلا ويحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص وكذلك يبغض ما يبغضه الله من الكفر والنفاق والمعاصي والسيئات هذا هو المؤمن كذلك من مقتضى الإيمان الوخوة في الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين اخويكم وكذلك وكذلك المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم والمؤمن المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض تولى بعضهم بعضا بالمحبه والمناصره والاعانه على الخير هكذا شان المؤمنون مثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا هو المؤمن قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاليكرم فليكرم ضيفا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الايمان هم مجرد دعوة فالإيمان أعمال وأقوال واعتقاد كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان فاللسان ينطق بالشهادتين وكذلك اللسان ينطق بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءه القران الامر بالمعروف النهي عن المنكر والدعوه الى الله هذه اعمال اللسان قول باللسان واعتقاد بالقلب يصدق بقلبه ويوقن بقلبه فيما ينطق به لسانه ولا يكون من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وكذلك هو عمل بالجوارح فيؤدي في الواجبات والمستحبات والطاعات يعمل بجوارحهم حافظ على الصلوات يؤدي الزكاه يصوم رمضان يحج ويعتمد يتصدق ويصل رحمه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله ويعلم الخير ويجاهد في سبيل الله هذا هو المؤمن المؤمن يشتغل بايمانه مع نفسه ومع اخوانه دائما وابدا يشتغل مع نفسه ومع إخوانه بصفات الإيمان وخصال الإيمان هذا هو المؤمن وأما الذي يدعي الإيمان ويعطل الأعمال ويعطل هذا ليس بمؤمن لا يعتقد بقلبه ما يقوله لسان ومن الناس من يقول آمنا بالله في اليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله لا يصبر على الأذى في الله إذا أصابه أذى من الناس بسبب دينه وعقيدته والعياب بالله ترك ترك الإيمان ولا يصبر على أذى الناس ويفر من أذى الناس إلى عذاب الله فر من من الرمضاء الى النار فلا بد من من لم يصبر على الاذى في دينه وفي ايمانه فانه امامه النار اشد اشد اذى اما من صبر على اذى الناس وتمسك بدينه وعقيدته وحافظ على ايمانه فإنما آله الى الجنه اما من فر من اذى الناس ووافقهم فيما يطلبون وما يقولون من معصية الله ومن غضب الله فانه يفر من اذى الناس إلى عذاب الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين امنوا ولا يعلم المنافقين فالله يمتحن العباد ليتبين المؤمن الصادق من المؤمن بلسانه الكاذب في قلبه حسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالمؤمن يصبر على الابتلاء والامتحان في دينه يصبر على الاذى في الله عز وجل يثبت على دينه هذا هو المؤمن الصادق هذه علامه الايمان الصادق اما المنافق فهذا ان صارت الامور على السعه وعلى الرخاء تظاهر بالايمان وانضم المسلمين وعاش معهم فإذا جاءت نكبه مصيبة وامتحن المسلمون تخلى عنهم صار مع الكفار هذه صفه المنافقين صابرين في السراء والضراء, السراء والضراء السراء والضراء اما المنافق لا انما يصبر في انما يكون مع المؤمنين في السراء وإذا جاءت الضره تخلى عنه وصار مع خصومه ومع أعدائها فالإيمان ليس هو مجرد دعوة قول باللسان فقط ولا هو مجرد اعتقاد بالقلب فقط ولا هو عمل بالجوارح فقط بل لا بد أن يجمع هذه الأمور قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الايمان الصحيح اما الذين يقولون الايمان بالقلب والاعمال هذه مكمله او هي شرط للايمان والايمان بالقلب هذا قول المرجي اهل الضلال الذين ارجئوا اي اخروا الاعمال عن مسمى الايمان وقالوا الايمان بالقلب واما الاعمال فانها مكمله او هي شرط للايمان أو, او الى ما يقولون هذا كلام باطل الاعمال من الايمان جزء من الايمان ولا يتحقق الايمان ويصدق ويثبت الا بالاعمال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حق فجعل ذكر الله من الايمان وهذا قول باللسان وجعل الصلاه من الايمان وهي عمل عمل بالجوارح وجعل الصدقه الانفاق في سبيل الله من الايمان وهو عمل مالي عمل مالي والصلاه عمل بدني جميع الاعمال ماليه او بدنيه او قوليه او فعليه كلها داخله في الايمان ومن حقيقه الايمان قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانك اي صلاتكم الى بيت المقدس لانه لما حولت الصلاه والقبلة إلى الكعبة المشرفة وكانوا من قبل يصلون إلى بيت المقدس وكان أناس من المسلمين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة خاف عليهم أقاربه وقالوا إن أقاربنا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة فخافوا عليهم فأنزل الله هذه الآية ليطمئنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها طاعة لله عز وجل فصلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة صلاتهم عبادة وصحيحة لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى فالله لا يضيعها لأصحابها الشاهد من الآية ان الله سمى الصلاه ايمانا وهي عمل دل على ان الاعمال من الايمان من من حقيقه الايمان وليست هي شرط لان الشرط خارج عن الحقيقه ليست هي شرط للايمان او هي مكمله للايمان كما يقولون بل هي بل هي من حقيقه الايمان فاذا انتفت الاعمال فانه لا يكون هناك إيمان ولا يتحقق الإيمان إلا بمجموع الثلاثة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الإيمان مجموع هذه الأمور الثلاثة هو الإيمان فإذا قطع واحد منها لم يتحقق لم يتحقق هذا الإيمان هذا مذهب اهل السنه والجمال في الإيمان وسموا اهل السنه السنه المراد بها الطريقة، طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم سموا أهل السنه لانهم يعملون بطريقه الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لاهل البدع فان اهل البدع يعملون على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم فسموا اهل السنه فرقا بينهم وبين المبتدعه الذين يعملون اعمالا ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلاله كل ضلاله في النار فسموا أهل السنة لأنهم يعملون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون شيئا من الأعمال إلا إذا كان له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سموا أهل السنة والجماعة الجماعه هي الاجتماع لانهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فسموا بالجماعه لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم عقيدتهم واحده وهي الكتاب والسنه ليس لهم عقيده سواها بخلاف اهل الضلال فان لهم عقائد شتى مختلفه متباينه لانها ليست على الكتاب والسنه ومن ترك الكتاب والسنه فانه يبتلى بالفرقه والاختلاف اين تولوا فانما هم في شقاق اشيكفيكهم الله وهو السميع العليم اما اهل السنه فانهم والحمد لله يجتمعون على الحق ولا يختلفون عقيدتهم واحده لا يختلفون فيها بخلاف الفرق الضاله من جهميه ومرجئه وشيعة وخوارج وقدريه واشاعره والى اخره هؤلاء مختلفون في عقائده كل كل فرقه لها عقيده تقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وكل فرقه تضلل الفرقه الثانيه بل كل فرقه تكفر الفرقه الثانيه اما اهل السنه فهم اهل اجتماع على الحق يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا فهم مجتمعون على الحق لا يتفرقون عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله أمركم هذه الثلاث التي يرضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى ومنها الاعتصام بحبل الله وهو الكتاب الحبل الله المراد به القرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها وحي تابع للقرآن فحبل الله هو الكتاب والسنة تصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الف بين قلوبهم باي شيء الف بينهم بين قلوبهم الف بين قلوبهم بالقران والسنه الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه، إنه عزيز الحكيم. فسمّوا الجماعة لهذا الامر ميزتهم أنهم جماعة واحد وأمة واحد، لم يختلفوا عما كان عليه نبيهم ولا ما كان عليه صحابة نبيهم، بل كانوا يسيرون على المنهج الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه من كان على ما أنا عليه اصحابي فهم لا يتبعون أحداً غير الرسول صلى الله عليه وسلم إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اقتدى برسول الله فهو إمامهم ومن خالف رسول الله فإنهم يبتعدون عنه ولا يأنفون من كان على ما أنا عليه واصح قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم تبعوهم تبعوا المهاجرين والأنصاف هؤلاء هم أهل السنة والجمع بإحسان تبعوهم بإحسان من غير افراط وغلو ومن غير تفريط بل اتبعوهم على علم وعلى بصيرة هم مجرد انتساب يقول الإنسان أنا من أهل السنة وأنا تابع للصحابة ولكن أعماله تخالف أعمال الصحابة عقيدة تخالف عقيدة الصحابة هذا لم يتبعهم بإحسان اختلف عنهم الذي يتبعهم بإحسان هو الذي اعتدل واستقام على ما كانوا عليه من غير زيادة ومن غير نقصان. ولا يمكن هذا إلا إذا عرفت ما هم عليه. أما إذا كنت تجهل ما عليه صحابة رسول الله فلا يمكن أن, أن تكون عليه ولو حرصت ولو حرصت على أن تكون عليه وأن تجهل يمكن يمكننا لا بد من تعلمه لا بد من معرفته معرفة منهج السلف الصالح معرفة عقيدة السلف الصالح ما عليه السلف الصالح لا بد تعرف هذا حتى تكون على بصيره وتتبعهم باحسان كما قال تعالى والذين اتبعوهم باحسان الا كل واحد كثير من ال... من الناس ومن الفرق يدعي انه على سنه رسول الله ويدعي انه على على منهج الصحابه المهاجرين والانصار يدعي هذا ولكن عند التطبيق عند التطبيق يوجد الاختلاف لأنه لم يدرس منهج السلف ولم يعرفه ولم يعبأ به وإنما أخذ طريقة فلان ومنهج فلان وعلان ولم يعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح ولذلك وإن ادعى انه على منهج السلف هو بعيد عن منهج السلف والأمور ليست بالدعاوى الأمور بالحقائق والدعاوى اذا لم يقيموا بينات عليها اهلها ادعياء فكثير من اهل الفرق المنحرفه والضاله يدعون انهم على منهج السلف ولكن عندما تقارن بين ما هم عليه وما ومنهج السلف تجد بينهم بونا شاسعا اما لانهم يجهلون منهج السلف واما لانهم واما لانهم اصحاب اهواء يعرفون الحق ولكن لا يريدون الحق وانما يريدون ما, ما تهواه انفسهم وما يقوله قادتهم وائمتهم والمؤمنون ليس لهم إمام الا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن لمن كان يرجو الله ويوم الاخر فمن كان على منهج الرسول وعلى طريقه الرسول واصحابه فهو امامنا ومن كان مخالفا لمنهج الرسول فاننا براؤ منه قال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا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 وأنه اختلاف ليس يسيراً وإنما هو اختلاف كثير يسير اختلافا كثيرا وكما في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحد قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحب هذه طريقة أهل الإيمان ومنهج اهل الإيمان والتوحيد هذا منهجهم وهذه طريقتهم وهذا إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصية الله جل وعلا لنا ان نكون على صراطه المستقيم وان نترك الطرق المنحرفه والمناهج الضاله والبدع المضله ان نتركها جانبا وننبذها ولا ناخذ الا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وما عليه القرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرون المفضله التي اثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيريه هؤلاء هم السلف الصالح ومنهجهم الكتاب والسنه لا يبغون عن الكتاب والسنه لا يبغون عنها حولا ولا يفرطون فيها ولا يتبعون هلاناً وعلاناً من الناس إنما يتبعون من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسلك منهجه هذه طريقة أهل السنة والجماعة والإيمان يزيد بالطاعة كما قال أهل العلم اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه بخلاف المرجئه انهم يقولون لا الايمان ما يزيد ولا ينقص الايمان في القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص والاعمال ليست داخله فيه لذلك ما يزيد ولا ينقص وهذا ضلال هذا خلاف القران الله جل وعلا يقول واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وهؤلاء يقولون لا ما يزيد الايمان هذه مراغمه لكتاب الله عز وجل ويقول سبحانه وتعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا وهؤلاء يقولون لا الايمان شيء واحد ما هو يزيد ولا ينقص زادتهم ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحة هؤلاء يقولون لا ما يزيد هذه مخالفة كتاب الله وجل كذلك ينقص بالمعاصي كل ما الإنسان عصى الله نقص إيمانه حتى ربما لا يبقى عنده إلا إيمان ضعيف بمقدار حبة خرجه كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان فإذ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان ينقص ويكون ضعيفا جدا وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان أحيانا ينقص حتى يكون صاحبه قريبا من الكفر وهؤلاء يقولون لا الإيمان ما ينقص والمعاصي ما تضر المؤمن ما تضر المعاصي كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة يقولون لا ينفع, لا لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل خطأ للمعاصي تضر تنقص الإيمان واحيانا تذهب بالإيمان ولا يبقى في قلب الإنسان إيمان يضعف يضعف حتى ربما إنه ما يبقى في قلبه إيمان وفي وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وراء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا مما يدل على ان الاعمال داخله في الايمان تزيد وتنقص ولو كانت ما هي داخله في الايمان لم يتأثر بها ولا يزيد ولا ينقص وهذا باطل وضلل ناتي على مساله المعاصي هل تخرج من الايمان او لا تخرج من الايمان المعاصي على قسمه صغائر صغائر الذنوب وهذه تنقص الإيمان بلا شك ولو كانت صغائر تنقص الإيمان والقسم الثاني كبائر وهذه ايضا تنقص الإيمان أشد من تنقيص الصغائر تنقص الايمان اشد مما تنقصه الذنوب الصغائر الا ان الذنوب الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مراد السيئات الصغائر فاجتناب الكبائر يكفر الله به الذنوب الصغائر وكذلك الصلاه يكفر الله بها الذنوب الصغائر قال تعالى واقم الصلاه طرفينها وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر هذه هي الذنوب الصغائر اما الكبائر والكبائر ضابطها وتعريفها كل ذنب ختم كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من الكبائر كالسرقه وشرب الخمر والزنا هذه كبائر ترتيب الحدود عليها يدل على انها كبائر لان الذنوب الصغائر لا يرتب عليها حدود في الدنيا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخر من من غضب او لعنه او نار وعيد بالنار هذا يدل على انه كبيرة من تبائر الذنوب وذلك مثل اكل الربا الربا ما عليه حد لكن عليه وعيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسول هذا وعيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس هذا وعيد وعيد في الآخرة لعن الله آكل الربا هذا لعنة لعن الله آكل الربا الرسول ما يلعن إلا على شيء كبير كبائر الذنوب وموكله مشاهديه وكاتبه وشاهده اللعنه لا تكون الا على ذنب كبير لا تكون على صغيره من الصغائر او توعد الله عليه بالنار كما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه انواع من الوعيد على قتل النفس بغير حق انواع من الوعيد فجزاؤه جهنم هذا وغضب الله عليه هذه الثانيه ولعنه هذه الثالثه وأعد له عذابا عظيما اربعه انواع من الوعيد ما يدل على أن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب هذا معنى قولهم الكبيرة ما رتب عليه حد الدنيا أو وعيد في الآخرة هذا من الذنوب الكبائر هذا الذنب الذي هو دون الشرك وإن كان كبيرة لا يخرج صاحبه من الايمان لكن ينقص به ايمانه ينقص به ايمانه فاصحاب الكبائر التي دون الشرك هؤلاء لا يخرجون من الايمان بل هم مؤمنون ومسلمون موحدون لكن يكون ايمانهم ناقصا ويطلق عليهم الفسق يطلق عليهم الفسق قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لأربعة شهداء تشجدوهم ثمانين جلدا هذا حد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا اسقاط للعدالة لأن العدل تقبل شهادة أما غير العدل فتسقط شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الفسق هو الفروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى قد يكون فسقا اكبر يخرج من المله مثل ابليس فسق عن امر ربه وقد يكون الفسق لا يخرج من المله وهذا هو المقصود هنا فالفاسق بالكبيره التي دون الشرك هذا لا يخرج من الملة وهو تحت مشيئه الله ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صاحب الكبيره التي دون الشرك هذا مؤمن بايمان فاسق لكبيرته او مؤمن ناقص الايمان وهذه الكبيره التي فعلها تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ولكن اذا عذب بكبيرته فانه لا يخلد في النار يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار يخرج من النار اما لانتهاء تعذيبه فيها واما بشفاعه الشافعين فيخرج من النار ولا يخلد فيها الا الكفار اما المؤمنون العصاه اذا دخلوا النار بذنوبهم فانهم يعذبون فيها ولا يخلدون فيها كما في الحديث الصحيح اخرجوا من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفو أبي ذر فدل هذا على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أنهم لا يخرجون من الإيمان ولكن يضعه إيمانه لا يخرجون من الإيمان خلافا للخوارج الخوارج يخرجون أصحاب الكبائر من الإيمان ويكفرونهم بالله يخرجونهم من الايمان ويكفرون ولا يكون كامل الايمان بل يكون ناقص الايمان خلافا للمرجئه الذين يقولون ان المعاصي لا تضر الايمان ففي قولنا اصحاب الكبائر لا يخرجون من الايمان هذا رد على الخوارج وفي قولنا ان الكبائر تنقص الايمان هذا رد على المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الإيمان طاعة والمعاصي لا تنقص الإيمان بل هي تنقص الإيمان فكل ما عصى ربه نقص إيمانه فإذا تاب إلى الله فإنه يزيد إيمانه الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة فهم فيها بين فريقين فريق الخوارج الغلات وفريق المرجئه المتساهلين الخوارج يقولون الكبائر تخرج من الإيمان يشتدون ويغلون المرجئه يتساهلون ويقولون لا الكبائر ما تضر الإيمان ولا تنقص الإيمان أصاحبها كامل الايمان وهذا ضلال الى شك اهل السنه والجماعه توسطوا فلا هم اخرجوه من الدين كما تقوله الخوارج ولا هم حكموا له بكمال الايمان كما تقوله المرجئه بل قالوا هو مؤمن ناقص الايمان او هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته هذا هو المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أخبر بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شو أنواع الوعيد هذه ومع هذا وفي الايه الاخرى يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما من المؤمنين قال من المؤمنين سماهم مؤمنين وهم يقتل بعضهم بعض وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلح بينهما بالعدل واقصد ان الله يحب المقصد ثم قال انما المؤمنون اخوه سماهم اخوه مع انهم يقتتلون حكم لهم بالايمان انما المؤمنون اخوه جعلهم اخوه وهم يتقاتلون وهم يتقاتلون انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوان هذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ولما حكم بالقصاص قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه من اخيه شيء اخوه من هو القتيل اخوه القتيل فمن عفي له من اخيه فجعل القتيل أخاً للقاتل بأي شيء أخو بالإيمان فهم إخوة وإن تقاتل أدل على أن كبائر الذنوب لأن, لأن قتل المؤمن متعمدا هذا من اشد الكبائر بعد الشيء ومع هذا الأخوة الإيمانية باقية معه فمن له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بيكسر وجيء بشارب خمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الحد، جلده، فقال أحد الحاضرين لعنه الله، ما أكثر ما يتابع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، أما علمت انه أما علمت انه يحب الله ورسوله، أما علمت انه يحب الله ورسوله؟ مع أنه يشرب خمر ويقام عليه حد يقول الرسول هو يحب الله ورسوله ولا يجوز لعنه أدل على أن كبائر الذنوب لا تخرج من الإيمان وإنما تنقص الإيمان فقط وأنها تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه الخوارج يقول لا هو كافر ولا يأتناله المغفر ما تناله المغفرة هو كافر ينفذ عليه الوعيد هذا ضلال والعياذ بالله وهذا قول على الله بغير علم بينما المرجئه على النقيض منه يقولون لا المعاصي ما تظهر والكبائر ما تظهر وهذا مؤمن كامل الايمان ولا ينقص إيمان هذا ضلال ايضا وغرور والعياذ بالله تساهل بالمعاصي فلا بد من الاعتدال وهو مذهب اهل السنه والجماعه لهذه المساله العظيمه التي زلت فيها افهام كثيره ولكن هدى الله اهل السنه والجماعه لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالمعاصي لا يتساهل من لأنها لانها تهلك صاحبها وقد تخرجه على المدى البعيد تخرجه من الدين لا يتساهل فيها ولكن لا يشتد في الحكم على أصحابها وهي دون الشرك والكفر لا يشتد في الحكم وينفى ما معهم من الإيمان والتوحيد ويخرجون من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزيلات هذا من الغلو في الحكم والشدة في الحكم وأما المرجع فعندهم تساهل تساهل في الحكم وميوعه أما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذه المساله على ضوء الكتاب والسنه ولله الحمد شانهم في ذلك كشانهم في جميع مسائل الدين الوسط والاعتدال بين الافراط والتفريط هذا مذهب اهل السنه والجماعه هم وسط بين فرق الضلال الغاليه والمتشدده والمتساهله والمفرطه هذا منهج اهل السنه والجماعه في هذه المساله العظيمه ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وفقه في في دينه ومعرفه لاحكامه وعملا بطاعته سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة وهنا بعض الأسئلة هذا أحد الأخوان يسأل يقول هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وائمه الدعوة النجدية عندهم غلو وتشدد في باب التكفير فهل هذا الكلام صحيح؟ وأيضا يقولون يشككون في نسبة بعض الرسائل للشيخ محمد كرسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ورساله الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن تكفير المعين يشككون في نسبتها فما ردكم على هذا؟ هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم لأنهم إما جهال وإما ظلل لا عبرة بقولهم وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام تلاميذه وإسحاقه أئمة الدعوة موجود ولله الحمد في كتبهم موجود مدون ليس فيه تشدد وليس فيه وليس فيه كما يقول تكفير للمسلمين بل هو منهج الاعتدال منهج أهل السنة والجماعه موجود الحمد لله مدون مكتوب نرجع إليه ويتبين لنا كذب هذا المفتري أو جهل هذا الجاهل الذي يهرف ما لا يعرف، وأما التشكيك في كتب الشيخ وعدم نسبة صحة نسبتها، هذا كله أيضاً من التجني على الحق. إذا قلنا أن, إن هذه الرسائل ما هي بالشيخ، إذا نقول صحيح البخاري ما هو بالبخاري، صحيح مسلم ما هو بالمسلم، ونقول كتب العلماء ما هي بهم. اذا جاء هذا دب هذا <تصفيق> هذا الاعتقاد السيء وهذا التشكيك لم يقتصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل ينسحب على كل العلماء يقول كل الكتب هم هي بصحيحه ولا يب... نسبتها لهم هي بصحيحه ان شاء الله العافيه نعم الله عنك وهذا شاعر يقول ما هي نصيحتكم يا شيخنا للذين يشيعون بين طلبه العلم أن علماء اللجنة حفظهم الله أخطأوا في إخراج فتاوى فيها تحذير من بعض الكتب التي بناها أصحابها على عقيدة الارجاء. فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يرجفون بين الناس ويفرِّقون بين المسلمين لا غرابة في ذلك إذا كانوا تكلموا على الأئمة إذا كانوا تكلموا على الأئمة مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وشككوا في كتبهم طعنوا فيها بل منهم من طعن في السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في من طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرواة صحابة الرسول كابي هريره ما نستغرب انهم يطعنون في اللجنة أيضا. هذا ما هو غريب أهل الضلال يتخبطون ولكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم والحق باقي وإن رغمت أنوثهم نعم أحسن الله جليك وهذا يقول ما حكم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يجيد وينقص ولكنه يعرف الإيمان بأنه تصديق ويقول دعوة بأن الإيمان يستلزم العمل دعوة لا أصل لها هل هذه الأقوال من عقيدة أهل السنة في الايمان هذا تناقض يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن العمل ليس من الإيمان يخرجه من الإيمان هذا تناقض تناقض في القول هذا بيجمع بين قول أهل السنة وقول المرجعة يعني جمع بين حق وباطل وهذا هكذا أهل الضلال يختلط عليهم الأمر يلبسون على الناس نعم ماذا يقوله يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد و... لكن الامان... ثم يقول الإيمان هو التصديق ودعوة آه. أن الإيمان يقول الإيمان هو التصديق وين راح العمل وين راح الاعتقال. القول ما صار إلا التصديق فقط هذا تناقض نعم وحسن الله إليك وهذا يقول ما حكم من يقول لا كفر إلا بالجحود والاعتقاد فلا كفر عملي أبدا إلا وهو مشروق بكفر في الباطن الله جل وعلا كفر أو ناساً تكلموا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيما كفرهم بـ كفرهم بـ بنطقهم وقوله. ولم يقل إنهم يعتقدون هذا أو ما يعتقدون كفرهم بمجرد ما نطقوا به وما قالوه فدل على أن من تكلم بالكفر أنه يكفر ويحكم عليه ويكفر وأما القلوب فنحن لا نعلم ما فيها هذا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نطقه بكلام الكفر يدل على فساد قلبه يدل على فساد قلبه والله جل وعلا ايضا يقول ولقد قالوا كلمة الكهر وكفروا بعد اسلامهم قالوا كلمة الكفر سمى الكلام كفرا ولم يقل واعتقدوا بقلوبهم بل قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسناده ويقول سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد ايمان الا من اكره وقلبه قلبه مطمئن بالايمان فلم يستثني الا المكره فالذي ينطق بالكفر يكفر الا اذا كان مكرها الا اذا كان مكره وسبب نزول الآية قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه ولم يطلقوه حتى يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقهم بلسانه فقط وأطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان انزل الله عليه من كفر بالله من بعد الايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالامر اما الذي ينطق بكلمه كفره غير مكره ينطق بها باختياره من غير كره هل يكفر من يقول انه ما يكفر القران يقول يكفر وما علينا يقول كل الناس ما يكفر ما علينا القران يقول يكفر ولقد قالوا كلمه كفروا كفروا بعد ايمانهم لا بالله و اياته و كنتم تستاجر مجرد الاستنزاف يكفرون به ولو كانوا مازحين انما كنا نخوه و نلعب و لا بالله و اياته و رسوله كنتم تستاجرون قد كفرتم بعد ايمانكم طيب اذا شفت واحد يذبح للقبر تقول له ماذا ما يكفر لاني ماذا مشلف قلبي اذا رايت واحد يسجد للصنم يقول هذا ما يكفر يعني لماذا يشلف درسه يقول يقولها الكلام هذا إلا جاهل أو ضال والعياذ بالله فالذي يفعل الكفر يكفر والذي ينطق بالكفر يكفر والذي يعتقد الكفر يكفر والعلماء ذكروا أن الردة تحصل بامور إما بالقول وإما بالاعتقاد واما بالشك في القلب وذكروا انواعا كثيرة من نواقض الإسلام ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عشرة نواقض عشرة نواقض من نواقض الإسلام فلو كانوا ما يكون الردة إلا بالقلب ما تعددت هذه النواقض وهي قولية وفعلية واعتقادية نعم حسن الله عليك. هناك من يقول بان من ترك العمل الظاهر بالكليه لا يكفر ويستدل على هذا بحديث لم يعمل الخير قط وحديث صاحب البطاقه اما هو الرد على هذه الشبهه هذه طريقه اهل الزيف ياخذون حديث واحد ويتركون الاحاديث يتركون الايات اهل الراسخون في العلم يجمعون بين الادله بين كلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه ببعض اما انه يأخذ حديث البطاقه فقط او الحديث لم يعمل خير قط ويترك الاحاديث الثانيه هذا ضلال وعي بالله فاما الذين في قلوبهم زين ويتبعون ما تشابه منه هذا هذا من المتشابه والمتشابه رد الى المحكم فنحمل هؤلاء الذين صاحب البطاقه وصاحب والذي لم يعمل خير قط يخرج من النار لأنه لم يتمكن من العمل نطق بالتوحيد ونطق بلا إله إلا الله عن قلب وعن إيمان ثم قتل أو مات في الحال ولم يتمكن من العمل أو كان لم يبلغه, لم يبلغه شيء من هذا الدين لبعده عن بلاد المسلمين ولكن قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يعمل لأنه ما يعرف العمل ما بله شيء من العمل لم يبلغه فنحمل هذا على من له عذر على من له عذر في ترك العمل أما الذي ليس له عذر في ترك العمل تركه من غير عذر فهذا ليس بمؤمن بدليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا بد معه من العمل لا. أحسن الله إليك يقول السائل كثر في هذه الأيام من يخرجون في القنوات الفضائية وعندهم فقه التيسير كالمدعو يوسف القرضاوي وأحمد الكبيسي وغيرهم من أهل الظلال وقد ضللوا ولبسوا على المسلمين في الفتاوى فتارة يقولون الرافض إخوان لنا وتارة يقولون إن اليهود والنصارى عزاوتنا معهم اقتصادية إلى غير ذلك فما, فما هي نصيحتكم يا شيخنا تجاه هؤلاء الحق واضح ولله الحمد وإن قال فلان وفلان في الفضائية أو في غيرها الحق واضح والعلماء موجودون والحمد لله فلا يلتبس علينا كلام هؤلاء هذا إنما يفرح به أهل الأهوى وأهل الشهوات أما أهل الإيمان فإنهم يستنكرونه من أول ما يسمعونه ولا يلتفتون إليه فلا عبرة بهذا الحق واضح ولله الحمد والدين كامل ولله الحمد ومحفوظ بحفظ الله لا يغير ولا يبدل وإن تكلم هلان أو هلان فكلامه يرجع عليه مردود عليه انما يفرح به أهل النفاق أو أهل الشهوات والمغرضون هؤلاء لا عبرة به ولا التفات إليه نعم وهذا سائر يقول احسن الله إليك كثرت الجماعات في هذا الوقت فمن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والخطبية وغيرها فما تنصحني هل أدخل تحت هذه الجماعات أم لا؟ وجهني بارك الله فيكم ادخل مع أهل السنة والجماعه من كان على ما انا عليه وأصحابه خلها الحديث هذا منهج اللي تمشي عليه فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكون معه ومن خالف لا تبتعد عنه هذا هو الضابط الرسول ما تركنا عليه الصلاه والسلام بل, بل رسم لنا المنهج رسم لنا الطريق وما توفاه الله الا وقد اكمل به الدين واتم به النعمه ترك امته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا وقال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي قال عليه الصلاة والسلام من يعيش منكم فسير اختلاف كثير فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين المهدي فمن كان يسير على هذا المنهج فكن معه ومن خالفه فابتعد عنه ولا علينا من اسم فلان ولا الجماعة الفلانية ولا العلانية ولا ما علينا منه ولا من الأحزاب ولا من الجماعات علينا لأهل الحق وأهل السنة والجمال نعم أحسن الله عليك كثرة الأسئلة التي تسأل عن التفجيرات الأخيرة في أمريكا نرجو من فضيلتكم التوظيف والبيان في هذه القضية ما سألون عن هذا؟ هم اقدموا على هذا العمل ولا سألون عنه؟ هل نحن نشبه به علينا منهم يتحملونهم نعم عفى الله عنك وهذا يقول ما الفرق بين الترك والإعراض؟ هل هما بمعنى واحد ام لا؟ لا الإعراض أشد قد يترك الإنسان الشيء ولم يعرض عنه اعراضا تولوا وهم معرضون ما لهم رغبة فيه الاعراض ما يدل على عدم الرغبة الترك لا يدل على عدم الرغبة يدل على أنه ترك لأمر من الأمور ثم يرجع إليه ويعود إليه لكن إذا كان معرض فإنه لا يرجع لأنه تركه راغبا عنه نعم نسال الله عليك و هذا يقول اذا كفرنا المعين هل نقول انه في النار سواء كان هذا المعين كفره اصليا كاليهود و النصارى ام مرتدا نقول من مات على الكفر فهو في النار و مات على الايمان فهو من اهل الجنه نقول كذا الافراد الله اعلم به لكن نقول من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الايمان فهو في الجنه هذه القاعده نعم الله إليك وهذا يقول في عنوانها حكم تارك الصلاة نص صاحبه على أن من كفر تارك الصلاة وافق الخوارج معهم ويقول الأعمال شرط وابن القيم حاره ولم يجد جوابا لبعض الاسئله التي اوردها رحمه الله في كتابه الصلاه وحكم تاركها علما بان هذه الرساله الصغيره متداوله وهناك من يدرسها ويشرحها تارك الصلاه كافر وإن قالها قال هذا ما قال تارك الصلاه كافر بالقران والسنة السنه فان تابوا و اقاموا الصلاه و الزكاه فخلوا سبيله و على انهم اذا لم يقيموا الصلاه فانهم لا يخلى سبيله بل يقتلون لانهم لم يدخلوا بالاسلام وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فصريحه بان من ترك الصلاه انه كافر تعرفوا فاعل ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها بل عمم صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاه من تركها فقد كفر هل لي احد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ما شاء لكن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا في اهل النار ما سلفت في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين اول جواب قالوا لم نكن من المصلين وهذا يقول لا ما هو كفر معنى هذا أنه ما... انهم في الجنه والله جل وعلا يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا اول جواب له. قال جل وعلا فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى لا صدق ولا صلى فجعل ترك الصلاه مقارنا للتكذيب وعدم التصديق تكذيب كفر بالاجماع كذلك ترك الصلاه لا صدق ولا ولا صلى فمن لم يصدق هل احد يقول انه مؤمن ما حد يقول أنهم كذلك الذي لا يصلي الله قرنه به لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى جعل تارك الصلاة متوليا وقرينا للمكذب بدين الله عز وجل نعم شاء الله عليكم هذا يقول فضيله الشيخ في هذا الوقت توسع المنشدون في إصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الاصوات واخراجها بمضخمات بل وصل الامر الى محاكاه المغنين بان يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج صور طبيعيه بما يسمى بالفيديو. كليب فهل هذا العمل جائز وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوه الى الله انا من اول الامر من اول ما ظهرت الاناشيد اقول ما هي جائزه لانها اغاني نوع من الاغاني وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد انا من اول ما ظهرت وانا مستنكر لها وكتبت فيها وكان الناس يعني يستغربون في ذاك الوقت كيف اني اقول انها ما هي بجائزه مع أنها هي من وسائل الدعوه انا اقول لا ما هي بجائزه ولا هي من وسائل الدعوه هي من وسائل الله هي من وسائل الله ونوع من الاغاني شوفها الان وين تطورت وصلت الى منتهى لذكره ذكره السائل والشر يجر بعضه بعض نعم ان شاء الله عليك. هذا يقول يكثر معنا في العمل وجود الرافضه فكيف نتعامل معهم لا تعاملون معهم بالمحبه و والانبساط اعتبروهم اعداء لكم لكن العمل العمل هم يعملون وانتم تعملون كل إن يؤدي عمله الموكول اليه بدون انكم تنبسطون معهم أو تحبونهم أو تبدأونهم بالسلام تركوهم نعم وهذا يقول ما رأيكم في من يقول ان الذي يغني ويجاهر بالأغاني أن هؤلاء مرتدون خالدون مخلدون في نار جهنم هل هذا الكلام صحيح؟ نحن بين مفرط ومفرط أحد يقول هذه أناشيد اسلاميه طيبه واحد يقول المغنون الكفاء هذا هل... تلاقض من العيال المغنون ما هم كفار أصحاب كبائر أصحاب كبائر ينقص إيمانهم ولا كفار إن شاء الله نرجو لهم التوبة إن الله يتوب عليهم يرجعون إلى الحق ويتركون الاغاني اما ان نحكم عليهم بالكفر هذه على طريقه الخوارج والعياذ بالله نعم وهذا السائل يقول أرجو منكم توجيه والدي ونصيحته بإخراج جهاز الدش من البيت لا كل حال يجب على الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وادعوا الناس وافعلوا لك بالصلاه اصطر عليها امروا اولادكم بالصلاه لسبع وبلغوهم عليها لعشر فكل من هو في داخل بيتك حتى الضيف اللي يجيك كله في ذمتك وانت مسؤول عنه يوم القيامه فعلى هؤلاء يتقوا الله وان يخرجوا وسائل تدمير وسائل الإفساد من هذه الدشوش وغيرها من الصور الخليعة والصور الفاتنة يطهرون بيوتهم من هذه الوسائل وإلا فهم المسؤولون أمام الله يوم القيامة عن كل من في بيوتهم وكل من فسد من أولادهم ومن نسائهم ومن من دخل عليهم في بيوتهم هم المسؤولون عنه يوم القيامة نعم الله عليك هذا يقول ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من نواقض الإسلام بغض شيء مما جاء في شريعة الله وقد يحدث أن يبغض المسلم حكم من أحكام الدين مثل بغض المرأة تعدد الزوجات أو نحو ذلك هل هذا يعتبر الادعاء بالتفصيل والتوضيح؟ ألا مو بغض لشرع الله المرأة ما تبغض إن شاء الله المؤمنة ما تبغض شرع الله لكن هذه كراهية نفسية كراهية نفسية وغيرة هذه غيرة فيها هذه غيرة فيها ما هي بكراهية لحكم الله ولا لشرع الله وإنما هي غيرة في نفسها كراهيه نفس فقط نعم وهذا يقول هناك من يقول أن الذي يكفر عباد القبور بأعيانهم هذا تكفيري ليس من هذه السنة قال هذا الكلام صحيح يقول أنه يبني نعم ما علينا منه يقول أنه يبني يقول من كفره الله ورسوله رسوله كافر كابر وين قال لنا أنتم تكفيريين ما علينا احنا ما نكفر الا من كفره الله ورسوله فقط لا وهذا يسأل الحكم العمليات الانتحاريه والاغتيالات والتفجيرات ما سالونا عنها ما سالونا عنها ما دام ما سالونا عنها كيف تحملون مسؤوليتها نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه جزا الله فضيله الشيخ خير لزم وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرايه الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته